صبراً يا نفسي صبراً يا نفسي صبراً يا نفسي معنى الله والقدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرفتها وطريقي صبرا خطريقي صبرا خطريقي صبرا خطريقي والثورة تنادي والحرية تنادي والثورة تنادي منقوا تذكر لما قد دعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الفكرة والأشواق أمسر في زمني وأن يتسلط بالأجراء فحملت سلاحي ورفعت نوايي ومضيت قاتل في الأعداء وأرتل أحد وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعانق أهلي والإقوان صغرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي مع الله والقدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرخت صبرا فطريقي صبرًا فطريقي صبرًا فطريقي ما والنور تنادي والنور تنادي والثور تنادي النقوان اتذكر لما قدعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق حملت سلاحي ورفعت نواي ومضيت فاتل في الأعداء في الجنة أشهر وأرتل أحد وأرتل آيات القرآن اذني واعاني قهلي